يُكْتَبُ إِلَّا مَن بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَ وقل للذين أنتوا الكتاب ولميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البناه والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآب يُطيلون النبئين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقتل من الناس فبشرهم بعذاب ليم قل الذين حبطت عمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين